بل قلبي يا ويح قلبي ماذا أتي دارك في مغربنا الاسلامي اننا نطمئنكم بأن اخوانكم المشاهدين هم احرص الناس على دمائكم كيف لا وهم السائرون على الجمر المفارقون لأهلهم وديارهم والحاملون لأرواحهم فوق أكفهم لا شيء إلا للدفاع عنكم والذود عن دينكم ومقدساتكم وقتلت الأبرياء الحقيقيون يا أمة الحبيبة هم فرقوا الموت التي شهد عليها ضباط ثارون من الجيش الجزائري والتي سجلت في حق شعبنا المسلم جرائم يندلها الجبين ستبقى شاهدة على بشاعة المرتدين من أبناء فرنسا وعبيد أمريكا فيا أهلنا وأحبابنا في مغرب الإسلام إن المكر كبار فلا تسووا بين الأبرار والفجار وإلى متى يستغفلكم أبناء فرنسا ويتلاعبون بعقولكم وحتى متى تنطلي عليكم الخديعة الكبر فتجعل الضحية كالجلاد إن هذه الأنظمة العميلة في اتهامها لمجاهدين باستهداف المدنيين هي كاذبة كاذبة كاذبة, كاذبة فأبشروا أيها الصليبيون والمرتدون بجيل يعشق الموت والشهادة كما تعشقون الحياة أبشروا بكتائب الاستشهاد وبأسود طابرة على الزناد فلن نوقف الغارات حتى يتحرر مغرب الإسلام من وكلاء ساركوزي وبوش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ان بعد أمتنا الحبيبة المسلمة بحلول شهر رمضان المبارك شهر الخيرات والطاعات وشهر الغزوات والانتصارات فإننا نهنئك بهذه المناسبة الكريمة وندعوك لأن لا تبخلي على أبنائك المجاهدين المرابطين في الثغور لدعوات خالصة في جوف الليل الآخر أن ينصرهم الله على عدوك وعدوهم من اليهود والنصارى وعملائهم وكلا بصيدهم من عبيد أمريكا وأبناء فرنسا وحديث إليك اليوم أمة الحبيبة هو حديث ذو شجون حديث في زمن التزييف والدجل وفي وقت تكالبت علينا قوى الشر المتربسة طعنا وكذبا وتزييفا وإفكا فقد سمعتم وسمع الرأي العام في الأيام الأخيرة الحملة الشرسة الظالمة الكاذبة التي تنال من أعراض المجاهدين وتطعن في منهجهم متهمة إياهم بأنهم يستهدفون في عملياتهم الأبرياء والمدنيين وأنهم يستحلون دماء إخوانهم المسلمين وراحت الحكومة الجزائرية مرتدة ومن ورائها بعض وسائل الإعلام المسيرة من قبل الأجهزة الأمنية راحت تثير صراخا وتصدر ضجيجا وتستميت في إقناع إخوانينا المسلمين بمغربنا الإسلامي أنهم باتوا أهدافا لتنظيم القاعدة وأن هؤلاء الإرهابيين القتلى ما هم إلا خوارج على نفس منهج الجماعة الإسلامية المنحرفة يكفرون المسلمين ويستحلون أعراضهم ودماءهم هذه الحملة الإعلامية الجائرة بذل فيها الأعداء كل الأساليب الماكرة التي تستثير العواطف وتشحن المشاعر لتعزل هذه الفئة المجاهدة الصابرة المصابرة عن أمتها ليسهل بعد ذلك القضاء عليها ولستفرغ بعدها تلك الذئاب الضارية لأمة الإسلام فتسومها الدل والقهر والهوام وصدق الشاعر وهو يصف واقع حال الإعلام المعاسر الذي ما رحمنا يوما وما أنصفنا إذ يقول إعلام هذا العصر شر باهرنا فعلى يديه تزور الأخبار وعلى يديه تشاع كل رذيلة وعلى يديه تشوه الأفكار وبه تشب النار يوقد جمرها وبه يثار من الشكوك غباره والمتتبع للاحداث يرى تزام هذه الحملة الظالمة مع انطلاق العمليات البطولية الاستشهادية لشباب الإسلام والتي تبناها التنظيم بعد دراسة وتخطيط وجحافل الإيمان من عشاق الثور في تنظيم القاعدة ببلاد بلاد المغرب الإسلامي حينما تبنوا هذا الخيار الاستراتيجي باستهدافهم مقرات مرتدين وأسيادهم من بني الأسفر وحينما انطلقوا ليدكوا بأشلائهم ودمائهم أوكار الكفر والخيانة فإنهم لم ينطلقوا من ثراب بل انطلقوا بناء على تشخيص عميق للوهن الذي أصابنا وعن معرفة جيدة ودراية لطبيعة هذا الفيروس الذي ينخر في جسد الأمة المسلمة منذ عقود ومبرراتهم في ذلك أسباب عديدة لا يخالفون فيها شرعا ولا عقلا أهمها أن هذه الأنظمة تحارب الإسلام وأهلا ولا تحكم بشريعة الإسلام وإن زعم وكيل ساركوزي وإخوانه من كرزايات المغرب أنهم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله ثانياً أنها أنظمة عميلة لليهود والصليبيين وبيادق بأياد الغرب الكافر يسيرها كيف ما يشاء وكلاب صيد وفيه تحرس سيدها وتأتمر بأمره لتصطاد له كل من يجاهد ويقاوم الحملة الصليبية الجديدة وزيادة على ذلك فهي أنظمة فاسدة مفسدة فهرت شعوبنا وباعت قبايانا المقدسة في سوق النخاسة الدولية ونشرت الفواحش والربائل في أمتنا ونهبت خيراتنا لتتركنا نقتات من المزابل ونعيش حياة البهائن في زمن شجلت فيه مداخيل النفط والغاز أرقاما قياسية رابعا أنها أنظمة زجت بشرائح كبيرة من شعوبها في السجون والمعتقلات السرية لتذيقهم فيها صنوف التعديل وتسومهم أنواع الدل والهوان فأين أبو غريب من سركاجي والأنديس ومن سلا وسجن عكاشة وغيرها وأين الجرائم التي تحدث في جوانتنامو من جرائم سجون كرزاي الجزائر وسجون الطاهية التونسي والمغربي ومن مجزرة سجن أبي سليم البشعة بطرابلس فهذه بعض مبررات المجاهدين في استهداف هذا الحلف النكد لرد سولته عن أنفسنا وديننا ومقدساتنا في الوقت الذي يخرس فيه من ينصب نفسه مدافعا للأمة من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية وهذه بعض الدوافع التي جعلت المجاهدين ينتهجون هذا الأسلوب الذي أثبت نكايته في ردع المرتدين والصليبيين وبقدر نكاية أسود الإسلام تزداد حملات التشويه من أزلام الإعلام أمة الحبيبة المسلمة تعلمين أن وسائلنا محدودة وتعلمين أننا لا ملك قنوات فضائية نرد فيها الأكاذيب والإفتراءات التي تكالنا جزافا بلا رقيب ولا حسيب ولا يخف عليك أن جل وسائل الإعلام الحالية لم تنصفنا يوما ولم ترحمنا بل تسارع لنقل الإذك عننا دون تثبت في كل مرة ضاربة بعرض الحائط ميثاق مهنتها الشرفي وما حز في أنفسنا أكثر أن بعض إخواننا قد انطلع عليهم هذا التلبيس وظنوا بإخوانهم ظن السوق ونحن بالرغم من ذلك وبرغم قلة حيلتنا وهواننا على الناس فإننا نود في هذا الوقت أن نبلغ لأمتنا الحبيبة رسالة طمأنة وتوضيح وتذكير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 أن هذا النظام الإجرامي هو الذي سامكم سوء العذاب وأذاقكم الظل ألوانا وأن آخر من يحق له الكلام عن استهداف الأبرياء هم هؤلاء المرتدون الذين تمتخت أيديهم بدماء ما يقارب المئة ألف مسلم لا شيء إلا أنهم قالوا ربنا الله والذين وقف أحد طواغيتهم ذات يوم ليعلن بكل جرأة وخسة أنه على استعداد تام ليقتل ثلاثة ملايين مسلم ليستتبى الأمر ثم يأتي هؤلاء المجرمون القتلى اليوم ليعطوننا دروسا في التسامح والرحمة وليذرف أمامكم دموع التماسيح ثماما مثل ما فعل فرعون مع شعب قائلا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون طاغية عصره يتظاهر بخوفه على شعبه من سيدنا موسى عليه السلام إن هذا لشيء عجاب ففرعون حينما يتقمس دور المشفق على شعبه الحريص على مصلحة بني إسرائيل فإنه يمثل المأساة الحقيقية التي نعيشها اليوم بكل تفاصيلها فقد جاهد التاريخ ونطق القرآن بجرائم فرعون فقال عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستبعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وها هو التاريخ يدور دورته اليوم ليتقمس فراعنة اليوم دور المصلحين المشفقين على الأمة ويطلع علينا بهلوان الداخلية بعد كل غزوة موفقة للمجاهدين ليصدر بياناته وتصريحاته الكاذبة الملفقة متكتماً عن الخسائر الحقيقية في صفوف جنوده ومتاهما المجاهدين باستهداف الأبرياء وتسارع من ورائه بعض أجهزة الأعلام المسيرة من أجهزة الاستخبارات لتنقل إفكه دون تقيود بدقة ولا حياد ولا موضوعية ويتلقى رأي العام ومعه عوام المسلمين هذا الإفك فينطلي عليهم هذا المكر وتفعل فيه هذه الحرب النفسية فعلتها أمة الحبيبة المسلمة معاذ الله أن نجترئ على سفك دم من مسلم واحد ومعاذ الله أن يتقصد المجاهدون دما حراما من دماء أمتهم فلسنا مجانينا حتى نستهدف من هجرنا الدنيا ولذائذها لنصرتهم والدفاع عنهم ويا أمتنا الحبيبة المسلمة لو كنا حقيقة نريد استهداف الأبرياء كما يتهمنا به خصومنا فها هي أسواق المسلمين وسائل نقلهم وأماكن تجمعاتهم سهلة ميسور استهدافها وبإمكان المجاهدين تفجير العشرات منها في بضعة أيام هذا لو كانوا حقيقة يستهدفون الأبرياء والمدنيين ولكن معاذ الله من ذلك معاذ الله من ذلك معاذ الله من ذلك ونسأل الله أن يعيذنا من منهج الخوارج ونحذرك أمتي من إجرام المرتدي فقد يأتي اليوم الذي يستهدفون فيه الأماكن العامة كما فعلوا من قبل ليرسقوا التهمة في المجاهدين ونحن نبرأ من هذا ابتداء إن أهداف المجاهدين واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لكل منصف محايد فهي تشمل المراكز الأمنية والرسمية للمرتدين وتشمل اليهود والصليبيين ومصالحهم ودعنا نسأل كل منصف متابع هل استهداف قصر الحكومة والمجلس الدستوري هو استهداف للمدنيين؟ وهل استهداف ثقنات الجيش والدرك والشرطة في الأخضرية وثنية والناصرية ويسر وغيرها؟ هل هو استهداف للمدنيين؟ وهل استهداف الأمريكيين في بشاوي والفرنسيين في الأخضرية وسوق الحد والكنديين في البويرة والروس في جبل الرلوح؟ هل هو استهداف للأبرياء إن المجاهدين ينتقون أهدافهم بدقة فيختارون التوقيت المناسب الذي ينعدم فيه مرور المدنيين قدر المستطاع ويلغون كثيرا من الأهداف حينما يتبين لهم أن تلك الأهداف العسكرية قد يسقط معها أبرياء بل إني أكاد أجزم الإخوان أن أكثر من ثمانين بالمئة من الأهداف الأمنية تلغى لمجرد تأكد المجاهدين بأنه قد يتأثر باستهدافها إخوانهم المسلمون ولنتوقف قليلا عند عملية البورا التي استهدف فيها الاستشهادي المهاجر أبو زينب الموريتاني حافلة الكنديين هذه العملية التي أكد لي أخي القائد حذيفة أبو يونس حفظه الله أمير منطقة الوسط أن المجاهدين متأكدون من كون العمال الذين تقلهم الحافلة هم من الكنديين وأن المجاهدين ما أقدموا على ضربها إلا بعد مجهود مضني من الرصد الدقيق والاستطلاع المتأنم والتحر المتواصل ومما ذكر لي أن المرتدين قد سخروا حراسة كبيرة من الجيش والدرك لهذه الحافلة والكل يعلم أن المرتدين لا يسخرون حراسة أمنية مشددة للجزائريين ولكنهم لحراسة أسيادهم ولزرقة عيون بني الأسفر يسخرون ثقنات بأكملها كما فعلوا مع الفرنسيين في الأخضرين ثم لنتوقف عند حكاية القائمة التي تم المسارعة لنشرها وفيها أسماء الجزائريين القتلى في الحافلة بزعمهم فقد بلغنا من الثقات أن هناك من بين هذه الأسماء من تأكد الناس من كونهم أحياء وأن خبر القائمة كاذب بل إن الطريفة في الأمر أن كثيرا من المعزين حينما اتصلوا بأهالي بعض القتل الوهميين لتعزيتهم تفاجأوا بأن الخبر كاذب وبالرغم من هذا وذاك وعلى افتراض سقوط بعض الأبرياء خطأ جراء عمليات مجاهدين فإننا يا أمة المسلمة نستغفر الله من ذلك ونسأله سبحانه أن يحمهم وأن يتخذهم شهداء عنده وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ووالله إن المجاهدين ما استهدفوهم ولا خطر ببالهم يوما أن يقتلوا بريئا في عملياتهم وهل يعقل أن يقدم استشهادي مقبل على ربه على سفك دم إخوانه لا لأتمنى أن يعيش بعض من انطلع عليهم هذا الإفك والتزييف مع هؤلاء الاستشهاديين تلك الثلة التي رفعت رؤوسنا عالية ليعلم مدى حرصهم على دماء إخوانهم ومدى شفقتهم على أمتهم فوالله إنهم هم الأرحم قلوبا ووالله إنهم لهم الأبهر نفوسا والأزكى أخلاقا نسأل الله أن يتقبلهم ويلحقنا بهم ويزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء أمة الحبيبة المسلمة دعيني أذكرك بقتلة الأبرياء الحقيقيين فلربما نسيت ولربما نسيت أصاب ذاكرتك ضعف في زحمة الأحداث والمآشي المتواصلة إن قتلة الأبرياء الحقيقيين هم دفعة لاكوست من الجنرالات الخوانة الذين استنابهم الاحتلال الفرنسي ليواسلوا مسلسل مجازر سطيف وقالما وخراط بنفس الأساليب الوحشية وبنفس الخصة والهمجية قتلة الأبرياء هم من في يوم واحد ما يفوق المئة قتيل من خيرة الشباب المسلم بسزن شركاجي ومن بينهم الداعية المثلال والعالم العامل الصادع بالحق الشيخ الشهيد يخلف شراط رحمه الله قتلت الأبرياء هم الذين تلطقت أيديهم بما يربع عن خمسين مسلما في مجزرة مروعة بسزن بروادية وقتلت الأبرياء الحقيقيون يا أمة الحبيبة هم الموت التي شهد عليه ضباط ثارون من الجيش الجزائري والتي سجلت في حق شعبنا المسلم جرائم يندلها الجبين ستبقى شاهدة على بشاعة المرتدين من أبناء فرنسا وعبيد أمريكا ونذكر على سبيل المثال مجازر الشراربة وغليزان والأخضرية وقسنطينة وغيرها قتلت الأبرياء يا أمتي هم من يبطش ويضرب يومياً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 إن هذه الأنظمة العميلة في اتهامها للمجاهدين باستهداف مدنيين هي كاذبة كاذبة كاذبة فصمي يا أمتي آذانك عنفكهم فإنهم هم جلادوك الحقيقيون وهم من ولغ في دمائك وانتهك دينك ومقدساتك وهم من بثمن بخص لأعدائك من اليهود والصليبيين ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر إخواني المسلمين بما سبق وأن نبههم عليه أميرنا وشيخنا أبو مصعب عبد الودود حفظه الله أن يبتعدوا ما عن مراكز المرتدين الأمنية والرسمية وتجمعات الصليبيين ومصالحهم حتى لا يصيبهم أي أذى وحتى يساهلوا المهمة لإخوانهم المجاهدين في استهدافهم فوالله لا ليعز علينا أن يصاب مسلم واحد بجروح خفيفة ناهيك عن أن يقتل خطأ في عمليات المجاهدين وأما أنت بهلوان الداخلية فدعني أهمس في أذنك كلمات قليلة ثق بأن حبل الكذب قصير واعلم أنك بتفسيراتك المضحكة لمفاهيم الضعف والقوة قد أصبحت نادرة زمانك ومصدر تندر وسط المراكز إخوان المجاهدين ناهيك عن الأوساط الإعلامية ونحن نقول لك ولإخوانك في العمالة ولأسيادك من اليهود والصليبيين لقد ول الزمن الذي تمر فيه جرائمكم بدون عقالة وولى إلى غير رجعة الزمن الذي تقبل فيه أمتنا المسلمة الذل والهوان فأبشروا أيها الصليبيون والمرتدون بجيل يعشق الموت والشهادة كما تعشقون الحياة أبشروا بكتائب الاستشهاد وبأسود قابرة على الزناد فلن نوقف الغارات حتى يتحرر مغرب الإسلام من وكلاء ساركوزي وبوشت ولن نوقف الغارات حتى يتحرر كل شبر من أرض فتحها وحررها رجال أطهار كعقبة بن نافع وطارق بن زياد ويوسف بن تشفين وحتى ترفر فراية الإسلام خفاقة فوق ربوعنا وحتى توقف دعمكم وعمالتكم للصليبيين وتوقف فسادكم وإفسادكم وظلمكم وقهركم للأمة المسلمة اللهم أبرم لأمتنا أمرا غشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم احفظ أمتنا من تلبيسات المرتدين ومكرهم ومن همزات الإعلام وتضليلهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في ثغور الإسلام من المشرق إلى المغرب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسلافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت التغفر قائدوه والدمع يا ويح قلبي ماذا بك دعوت من يغدو كل اجوب